الآخرة زين لهم أعمالهم زين لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا تلقي القرآن من لد حكيم معلم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 وتفقد الطير فقال ماليا لا أرى الهدهد أم كن من الغائبين لأعذبه إنه عذاب شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو بسلطان مبين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَتُ مِنْ دُونِ نِبِيِّ مَالِهِ فَمَا تَأَلَّيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْ أَتُونَ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعُوا إلَيْهِ فَلَنَأْتِيَنَّهُ بِجُرُودِ الْقِبَلَ لَهُ بِهَا ولا نخرجنهم منهاذ التي هم صاغرون. قال يا أيها الملوك أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتيني مسلمين.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 الله بل أنتم قوم تفترون وكان في المدينة تسعة روط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن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 السماء ما وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أما من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 اشرعون ايانا يبعثون بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل منها عنون وقال الذين كفروا اذا كن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 له خبير بما تفعلون. من جاب الحسنة فله خير منها، وهم من فزع يوم عيد الأمانة. ومن جاب السيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟